مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّا 119. ورحب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 110. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كل صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يرجعون أصابعهم يرجعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 وَمَا نَسَى اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ